كلمات محمد شعبان اغنيه جديده من المسكينجريه الاول محمد جمال عمود مودي ومودي عطر عندي في يوم عطاشه اول حكايه حب ليا والحياه بتجريبي. عشنا الحب شهر وسنين على كل حاجة متفقين سنين متفقين <تصفيق> كتبت على حرف بيتنا ذكرياتنا ذكرى حديد عاشوا اجمل سنين بالدفق والحنين على حكمت يكون نصير وعيشنا في الخداع مع العمر اللي ضاع مع ما قلت مانوش عزيز نعرفش ماناله وثان ملم حكي تغيرت والروب لتدمرين ملم حكي تغيرت والروب لتدمرين فين كلمة بحبك فين فين وقفتك بعد كل ده غياب مش حبيبي لا اللي اتحدى الحياة يا دي اللي مش في طريقها ابدا محمد جمال ديجي مودي اطول نزلنا على كل حاجه كل دي ثيبه مني اساتذ تبقى مني بزياد فعرفت تبقى مني بزياد فانا اصبقيت مش فتفقتي وانتي ولا مفقرة وانا هاي بذكرتك تبقى للعشاء